أَمَنْتَ وَإِلَّذِي مَا We're My God, how I know وَإِنْ تُصِلْ غُمْعَةَ نَصُودٍ يَكُونُ عَظِيمٌ مِنْ عِدِّ الله وَإِنْ تُصِلْ غُمْسَهُ